أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففينين. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شَأْنٌ نَزَّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَاتٌ فَظَلَّتْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَيَأْتِيهِمْ بَأْسٌ مَّا كَانُوا بِهِ أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوجين كريم؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وهن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنت القوم الضالين قوم العون يتقون؟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 فأتي يا سرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم سورة انو حراتها ما جaceeda surata shu'ara sura biin ma ka kusoo dagay bay kamintahay suradaha ka bilawdo baatin ay sababa ku dalawdan weeyi ilahi wa subhanahu wa ta'ala ay wuxu ficanta in la do murad uu gileen si آي دي المبين ما كتاب في العلم المبين عذاب كتاب كيف كذا وهو شيغيو عاد ياه سو عاد ياه انه حق ياه وكلام الهي آي دي سيوي ركلكا وخا لاغا يابا ناي فمادو باخون ان اسراغ نفسك نفس هذا الله يكون لنا ان دد كن نكونن بركه المؤمنين الله سبحانه وتعالى سبطا وكره ايا و هو سورهن الله اي عند رسول الله رسال الله لم يتخيره وإلهي بار سبحانه وتعالى عده ايمان كافتين ايه وواطجين ايه او وسمعين ايه حبي سبحانه وتعالى فضلي وضوانا كرمرنا ايه وحداد وسمعين ايه حاش ديمين ويهي المؤمنين يا ابا اخر الله يكون هنا المؤمنين فوالله اذا جاعش مادبا جاشا ان خير هنا او الهي اسمه فوا خلد رابا هنا داف خيرك لا جرات لكنه إلهي الهي سبحانه وتعالى هو هنوين وايو ادو اش دغ الهيكي كاغا نخرس بدنا اي اورتي مرك إن شهدن دون عليهم تسوبا من السماي قق السمادا قايتان ايت او مخلوق او معجزها فضلوا حيعان لهي اعناقوم Laha, ajatellaan, että onko se niin, että onko se niin, että onko se niin, että onko se Kul että onko se niin, että onko se niin, että onko se يا خير ككين معي وين نروح نروح عن خلقنا ويسوو خيارك وروح نوصل معي ساس على خبأو إلى يويناء وحورايو عن القصديو إننا شهدنا طوأنا ننزل ونسود الجن لهن من السمائي حاجة ثماره ما حنكرسوا الدين لعياطن عياط من وينه فضل الله قصر كرم ياوي إيمانكم الله وحياهن لا مكان عياذ السود الجن عناكم لها آيات خاضعين في أخر شعور يسدوا ليهو إيمان اي كو قصبنا الله لكن سامعنا دوني بالي وما يأتيين وما يماذا قالت من ذكر القرآن من الرحمن الى الرحمن الحقيسة محدق حراوية مدل العسلونية وهذا سودري القرآن حصوبه هذا سودري وما يماذا إلا هذو يماذا كانوا وحي أحابهم عنه القرآن كاف معرضنه هو كثير سبب فقد كذبوا القرآن في ilaahi soo dayay beeriyeen rasuulka lugu soo dayay beeriyeen fasayaatiin walahan jayi waxa warka ya shayga istaajoon ala ka ku jirsiyaan oo markii looga digayileen waa goorn goornon noo yamaanaya bixana la وان وهي دي اسااي ساجنا كووك جيش اولا نديرو دين اركين الى الارض بالتحجيشه كم انت عن بطنا انصور ال ن فيها ارضها دخهدا ين كلي دو جنسه كلي كريم قرصون او maan kafti mid ilaahay looga qasban waad dad dad keliftiisa dalkan ku ka soo baxay oo ka soo ee bayna ay naxrann kareemiin oo muuminiin noodan qayana ay naxrann fujar wax soo ilaahay looga qasban waxa qasamaha waalay in fi dalika dulka aan ka soo saaray wax ka soo quruqsan laayatan ayad baa ku soo ilaahay looga qasban wa وينا ربك رب جاء اللي هو رب جاء العزيز والقاهر الرحيم وأن حارس بدنه سوى ضحك قابلها وهذا ناس كدين هي وقاعة وهي عاصم والكل فصليها نحن له الوقت ربك عليه قالت فر قوم فرعون أصد فرعون قرادي ألا يتقون من إلهي, عبر كعب سنين إلهي يا أو ركاب سينب والإسم الله تعالى إله بسم وتعالى تعالى رجع رأوسي قال لي ماذا يوري بك عصف عونك أو إلى هني وش لك إلهي منك بقين هل كان في حق جارينه قال لي ما هو هل كان في حق من إلهي أو ركب قين قال ويقول ربي رب يارب سب ريو إن أنا أخاف وحنا كعب صني أن أني وكديني إبنيان ويضيق إل اليمن كبقي سدي حوض كيب ولا يندرق inu haddi waayan ka baqaya lisaani arad kayf farsil dir ila haruna farsil dir ma'ya way o yudda in wa oo guntin ku jirto waxa uu quqda tamina lisaani wa kan oo markaanad kaysan wayan sabri way wala in dalqul lisaani arqay in haddii kali way baan ka baqayaa ee faarstil ila haaruu ilaayoo maxay ugu darta oo maay ka dhigtaa haaruu walaa ku dilaan inay ku dilaan وآيات كقرآن كم يوم من الجد إن عناو معكم من عنا مستمعون لجيسنا معانا هيو علي من عنا أنا إذا نحن جينا أنا إذا نكر جاري أنا إذا نحن دينا واحد اللي نكونه ومن جيسنا فتيق أستجابوا علي شرعونا فقولوا حاتر هذا إن عناو رسول رب العالمين عالمين أنا معنا, معنا وكيش داع الدونس اي عذاب قارة سرعون سنوية ماكا قلتها قائن ارامنو ربكا مياه ناكو بربارين سيناع تحضر النظر والله بيتا مياه لنا قائن سيناع تحضر النظر من عمركا وعمركا حجيها سنين و سنوين ومعباسا قلتها صدن صنع ايوه بربارين ايوه اللجو غيب صدن صنع ايوه ومغر تقولي جيسا كسوة قريب مياه الساعة بربارين ow walaba tan miya ee wariyada ilmu yar walaba tan miyaada nagaa innaa dhaxdana min umar ka umri ay hajina as-sinn wa taaltan miyaada sawina saalata ka siiciradaad allati taaso faalata atmayso wa anta adugo amalka ka fiinaa qoonu kuloonu nagaa diiday oo samintay miyaal oo shee samaa samaynin oo ah فعلقها وأنسي و منك ذلك شيئا و أقتله وأنا من الضالين أنا مرقى مصلحين وما أنا رسول و أنا من سيرة جارية و ضاير رأيني لا مرجا مر ففررت و أنا منكم حقين لما خفتكم ما كان يكبحني عيشان فهو هذا اللي يربي جيبه إيه بي فهو هذا اللي يجيبه يربي حكما علم و إشي و جعلني وحدة دقي نعم السجس شو يقبلني دقي رسول بعث بله دير كواص بله يقول نعمة oo inkaso korineedii wuxuu ku sabar barbaaray oo tilka taa نعمة sheegay naxnaan waan naxno tamnaa arayyo uu galabaysanayd laakiin adiga waxaad samaysay an cabta wad abi chaa tabdaamad ka dhigta bani israayil marka rayisbaal wadday waxa suuq ka uu samaysay iyo umad dhan waxaad ku samaysay ee waxa maaro waxa uu samaysay an waxa isaysan ma mahayalk dadka dhan baa aad dooma ka dhagatay oo weesh ka <متحدث> أنا كوري كرينتي صافي، وتلك فات النعمة تومون علي على قلبي صار أنا عباد، وحاق الله السماء سويه، آه كه وواحد أنا إيش السماء سويه؟ أو كهمن؟ أنا عباد تبني بن سهير عبد ما قدر، عرفت رعاه، رعاه وغيه رب العالمين، والعالم كله بيجي شيء مفروي، قال النبي المستوفون يخبص سمواتي ولا أرضي لو واحد مقضي وعندنا رب عين kul kan aad ku dul soconday iyo samada ka sadayso ci awrayn wa baina ma yahay wax u dhaxay in kundu dadka tin tabiin tafruunaha kamidda ay moodayna ku ilaaya penson ya samada nawayad jin kan yaa ina waore abyaalkiin yaa abore ala wariinay horey rabbakun wii wa rabbabaaikum aalam rabbii wa hawa wa kiin kan yaa wa ya abyaalkiin abyaalka ala wariib qaal wa xuujee suraan inna rasoolakum rasoolu kin wa jiasu tasul kin قال و خوي موسى قبل المشرق مر والبا هو مسود ددغ ياوي سمادا يا دخول قبل الله يو قبل لا حدانا وكان قبل المشرق هو الهي قبل المشرق يقول قران يمشى كسبه الهي بابو والمغرب يمشى وله الهي بابو وما بينهما انت وضحاي سمشر والمغرب الهي بابو يمكن ودات انت عقبه كو حجرنا ماركاس هنجاي وي اله مروال با حقيقه دا دكلا تصياو داكاي وكبلينا وخصان ها قال فرعون لين التخطأ hadab samaayisha to ilaahin ilaah oo geyi aan aganayn laa jecelnaa waxa uu halka dagaaya meel masjuunin waan ku xirayaa sababta u doosan xabsi aan ku geeyay qalaad nabi musufi awu loo jeed ka umay xiriig awu loo jeed ka ankora imaadabe فالوحى تسيق كم ان كنت اضاطي ناسا دمكورون تشيق فالقى عرشاه وش يسيوه توريه فاذا هي وابا يضى صعبان مبين مصعد هو وابا يسوي ان اكتو عك وان ابا يستطيع عدان اي طهيه ونزع يده قعنتي سيبه كسبه كسبه كسب كسب فاذا هي وابا يضى عد لنا دينا دكا يوم يابا ان برسق الان قال فرعون وحكوية للملايين ما رحضي ويحاولونه بساوة كوية لأسناك إن هذا كان لصاحر علم وصاحر آد علم وويقان يريد وحودوني أن يخلجكم إن كسارو من عرضكم يقولك بالسحر بساوي السحر كيف ساوتي فماذا تأمرون حذي فريصان حنكوصان يعني بل ترك يعني دكي وصيجي دينا يا شايدان وينبوا لن كان هو صاحر آد وليب السحر كويقان وكم نغصاريا بقوتودا iyo barwaaqan haysano naga qaadaya siirka sabti maxaad ma qeyfareysaan tafdeyntu calu wahi in arji deewad wa kha walaki arjti sana deewad wad'at dir fi madainin magalayn kaftaqunta haashina bad saal iyo بكل صحان حربانا كلي عليه من اوقات شهر بو يقن فجمعه شيلي والسناجانو فجمعه الصحره الصحره ديال لميقات يوم مال له يوم قصر معلوم ليقانو والله يفكن وقال للناس امانك بلانا دوك السلطان كسومالي انه فهم ماي نزيله المست وقيل للناس دك و هل أنتم متي مستنعرضون يشعل كورن بالي مصاوير ما يصنع مصافر ما يصنع لعلنا وحال غيابا نتلو السحرة السحرة إن كانوا إن كانوا هذين مقدامهم يو القايدين كواط كارو سحرة إن كانوا لغيابا هذين كاراني مصافر ما يصنع لو نشأ وح كرب قال وثي الكلام جاء سحرة سحرة مكة جمادين خاروا وح كدهن اللي فرعون فرعون وح لا يجلن وجه لما نرسلنا يا العجل من نرسلنا إياه إن كنا أدامنا نقونا نحنا نوى هالغائرين في الوقت كذلك هذا الموسى كانت كذلك وجه لما نرسلنا إيساوه قال فرعون نعم ها وإنكو بيزينكو ليوا بجلد وحكو ينبدل بهينو إذا وقتكا عدد كاتين لمن المقررين كوى إيداوين إيقا أكتاقين إعلاتها إياه وقلتوا إياه كمين نغضة إياه ابناشا إبقينتها إب قال لهم موسى نايمو سوفيكو يستحرج ألقوا طورا ما أنتم واحدين ملقونا قوة طورا واحد ورطان بل طورا فألقوا حلالهم بؤلي وحايت طورا حركوهو دي وعسيهم يأرهو صلوط الضحر وانكسو مرهو بالآلتر برمضاها وقوم يلقى ريسائي محسنين تلهم مدول بنو هو تاوله يا حرك فألقوه نقول لكم وردوا البرنان هوا يواكي ويجي هلقى عن صغر النمان هوا يبنى البرنان وصمان فهلقوا حبارهم حركوا هوا دي بيتهولان وعسيهم يورو هوا دي وقالوا اسحره وجاءوا بسحر عظيم وكان خب سبحانه وتعال ضدك ورمه وستره ووضدك عكسي جليان وحي ليه مادن الهي جوهينا وحيه سحر وين بليه مادن وقالوا حي ده همكي اركان وفوا هوا دي السلوء هوا يهي اي فرعون هي غالب نقشيسا قدر مايه إنه أنه لأنه أنه الغالبون بان فرعون هي شرفتي سيئ عزيزينو يهيون قدر مايه أنه عدكان إنه وحا سجدان لغا ما عدكانك إلهي حمين فعل قاوه طوري موسى نايم موسى عساه أشيسي فإذا هي وابئي يضور فالقف اللقائسة مايه سكونوا واحي بان أبورتان لأنه واحي بان بوهاو لذلك وهي beena wurtayna dhanba u sheel laqday waxa uu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku mayalku quloodiya ku mayalku xariigaha sida isixdaxmarayay rabbigu wiiyey wax weyn oo sax ah ay la yimaadayn kullu way wada laqday bihi wa ilaah subhanahu wa ta'ala markuu soo saawto faida ay talqafuma yashukum markaas ay faruun iyo madax iyo halka joogtay ku baxay markay uu horan laayay ma فألقي الصحارة الساجة في نهر تنوانك واحد سنوية الصحارة سهر كعلمة بقولها كله سجد بلد عم أليس سبحانه وتعالى هذا قد يبقى إلهينا خير بالله الضوء هو انت صنع لو قدرك إلهي يحلق لنسوك هنا إلهي رميان به هنا حقا له قام به هو قادم فرعون هي قبضين فينا فعصاوه النقطة ما نحن نمض ما نحن نمضه وهو أحد كبالة من يحق ruuqa ruuha raaci waay oo shaydaanku ruuha uu qof وحنا u fogaayo oo doowaha sideed ways كليه la kaliyo waxa ay waxa ay kaliya yaqaan dhagdan baa ah waxaana way u gaayna way yaqaan waxana ayu sameeyeen waxa uu oranay inuu la qayl hal ulkiriya ilaahay subhana wa ta'ala قالوا وحيدن امننا وان رومين رب العالمين رب العالم رب مته عالم كبير دي بان رومين رب موسى وان قومه ده قال فرعون توي امنتم له مركه وشي لقى قطفه هو ارى حال دين عيسى ايا هو مؤقت مرهني ليس امنتم له ميا غماي سن قبل هن اعلان لفظ انتم ان ابنوا ما لا نفسها هي انسني با غماي سن موسى mistar bo haway shaitan wey waatan ay gaado kubastaan iyo weeri wax sameeyo caqaboo sidoo go'an horay loo aqoon maano in qasixin baa rumaysan inahu naymos la kabiirkum wakini ugu weynaa aladi kaaso calama kumseera saxir qayn bar wa khaain wey oo dadka soo lo habaabi uu adiga qaanib mar walba حقناه أتو صدقت إنه يروح الجنوب وأبكي من كوي ناوي حاجة يسبرتن ولا نسال أبوه بيجون يا ربك عارف عبد الصني فسخف الطول عقل غالي فاصلعه فدعو وياه هيا إنهم كانوا قوم فاشقين بحر هاي قرئوا أرقاهم بي سجت عليهم إنه علمكم بري Fanasofa dib dambayl تعلمون maro goob aan doon aan waxan sameeyo law qad aan idinku waxaan ka googeynayaa gacmaha iyo warjiga ku lug ah min khilaafte is dhaafaw Dr. Niitii gaar aad tabiiy gaanta miligta ay loo tabiiy faashan gooyay si is dhaaf walaa salaaman ku waxtar maayay gooyi hadaan saydada ku cidra qaataan wixii noo ka loo soo ku qala wasalle wana qayn salbana ya ajma aina damante qala waxay dheen la daayra dibaat majistow wax abu noogu hanjabeeyso na dheemahay nahada inna ila fadna munqalibun ilaiba nuqoonay naftu ana gaba haysha xanuun ka inta sanuuga dambaynaysa ilaiba an urtaynaan khayr rajin iman ko qadimba ilaahay soo caawiday wakaal ilaahay subhanahu wa ta'ala iiman qowday dirbasiyey la wax aan kama laambey ka wax dhibaato inna waxaan انا كنا انا قوناي دارتر اولى المؤمنين قفدين تكو يوريو اليه رميه ليه القفد بيه اهليم انا المؤمنين تكو اوهر ايان نقوناي دارتر الى الدنوب تنو وضع فا يقفك عن صمانه ايان الى اله كره الجنين واو حين انا كاسا اني منك مركز اللي قد يقول موسى انا نصري قوري بعبادية عبدالما فرعون iyo dadkiisa ay raaciye cebri sayo dhan ka hees habenga farso cid u yaraa gooray dadku way bariyarro reebin sayil loo hay farso uu u daray cirsoon il madani magaalooyinkii sidoo u daray haashii dad soo uray ciidameeyo oo idan waayeen aydaan sarban 3500 oo askar wadaaban galweynba أبني سأل المحاين كل موز بالرقية الضمار هي يريو المركز قدر لا بقول بأساني أسكر كيسا أحي تضاو بقل وقل فأرسال فرحون غودر كل ملايين مغالوين كي وحكومة عشرين عدد صارشر يوه وهي عيدا جوابنا صوروه مركز الله سكانه خطني سملك وهاكا غالكا مركز أقول إن هاورا عيدا كي توقف بينها كواس واريبنا سأل واقح قررون يرم واقح يرم وإنهم أنه وإنهم إيوه دلنا أنجا naga وينجا عريسيا أول وأننا حايفين جربت قبلها إيه وأنس كده ينجروا ويليش كيان ديري جيري هابدر عدبة كثة جمعينو ما هي لو أن روح عرقوني إيه ونوقعها إيه لهم وحباها هين ونجلس كديرين كده ديكتوريدوا داقطو ديال جروي واحد بونود يختلف كنجد هو كنجد عيران كنجد حارس ما ديكتورنا قال له بس يفخرج نام وانصرع فرعون يعلم يجلس من جنات بيرق وعيون رق وكنوز كيارات العرح ذهب فضة ومقام جريء كريم قرص مريع دكان فرعون يو ويحسي wa kale ay guriyansa wala fuu gaalay daas wala daar sida an ku uga saaray wa rubnaha ul hanxina iyo beeraha iyo iyo waxa ilaha bay isra'il kuu shay la dunsinay ay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku wa مشرقينا وقت الشروق الشمس ورا قرا وصوب حبايه ايي كدوبتي فلاما ترى الجامعان ما كان لاي جامع ساركان ابن سعيره وسيس وصار السعر دا يكون ما كان قال اصحاب موسى موسى اسحاق هيبن تايو ويحيى ان يكون وانا سوجر وكان نتي وانا دوبا صودا وانا سوغاري وانا ماي قال نبي موسى يقول كلا ان ماي روح الهي كحلا ايمان كبالاني كالساني الهي كو قو مابا قوية حتى حرده على حتى حرده على الكتر الهي سبحانه وتعالى اياسية حسن الله عنه يرد القناة ورسول كلمة صلى الله عليه وسلم سوى الحاستان ايوه يوه ودد بلاني سيئة وبكر كريه ينو قد كجر اي اي قد كدوشي تكتل الابسانين قالت ماركو يدروني انك الساقة بتاع ممد الحرس كانة فقل قيل على السلم marka damalle bidiyo kale labo qoro xaraadba laga dheeyay ee garaadida markaasa wixii dad joogaa carabada dhulkaas ugu yaan wala doonanay ka yaqaan sirriyi awbakar ummadan kee uu khair badnaa oo ay أو بكر مع ما بق ما ظنوا قبل اثنين الله ثالثهما بحق أمرينا سلوه وإلهي صدح أيه ورسوله صلى الله عليه وسلم إنه الله ما يسمى إلهي وصدح نقع فإلهي هذا سودي إذ ما في الغاي إذ يقول لسيحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل له سكينته على رسول علي ويده بجنود لم عيدا إلهي مرأي وإلهي صدرات كعير لنسانه وأرتوه قال وحدي إذ نبي مسكر لها حصنين لنسوب ياري ماذا إن معي وحى ربي إله إلج إله يبين حذنل إله يبين سيال ديني ماشان مرة إنا إلا بدي نوات أو بدو يجيران حرف يجيران كون نواخو بيرجينا كونا صاصد ومر عليك صامر حجينا مرة إنا ورنا على الرمال وحط معي ربي ربي إله إلج سيال ديني ماشان مرة لحن إله يبين تصل فو حين لمر الله يعين وحني وإله موسى. انا أدرب كله فو بعساك وش هذا البحر بده كل بدى كله فو فن فن فرقة بدى واي كاجيهم طيب. ربيط تون بين نقاط فكانوا كل فرق ربيطون رفضها فكانوا في النقط كل فرق قبل عرقوب بدى ماشي اوش كل عابرة في هاي النقطة واي جهم طود بورو قل العظيمين وكل الصيف ماشي اورش كل دعاي وحايه نقته ودوج بيه امحين غته بور ويناده وقريو دول كلان وما دوي وديه ديام ميرين باي بدين نقف انفلق بدوي فكانوا كله كل فرق فرق ديال العركيو قيب ديال العركا كبود بور وكال العديد وادلتنا ونسود وينهم مشى على فرعون يكويسينه ولا سودوي ملي كواني بدا مريان كوانا ودات ايش دوي وان جاينا موسى و معه اجمعين ضالي نا موسى يقول لسوداي بديل كبخان يوم ثم اقرانا الاخره كوي كانا بديل لو شيدايو و انا يلا موسى سهر بشهرين خودو انه مره لو اسكتو مرك ايو كبخانه ساي بدو سوو نقد دابالي نكن الهلاقه داب بد و اترك البحر الراون انهم جند مغرقون ضالي فرعك غفشه هذا ان في ذلك ترعون وحق قدعي iyya nabiyilay moosa yakuulla soday waxa ku dhacay oo badbaalada iyo kuwaha lagu sameeyo halaag la ayatan ba qosuman ibro ilay wax loo qartas subhana wa taala siduu badbaadiyo dadtiisu sida uu halaago oo iska kasoorjeedo oo ma kana ma aha aktharum do ka badan tumu ilay iga sida loo qart ee waxa sameeyay dadka badan cod maruma قريشة واحد قد للأخي الله يوم الضالة نبي إبراهيم وركش إذ وقته قاله الكجري لأبيه وقومه ما تعبدون محال عبرس أبي يظنك يقول كله نبي إبراهيم محال عبرس قاله الحيدان نعبده أصناما صناما نعبده فنظر له وحانه لها سنبلا عاكفينك ودلنا له سنبلا ما تقدر الاتكاب سمعين قاله الحيد النبي إبراهيم هل يصنعونكم أيضا مغران يتدعون ما الله يا رايشة مكا ويهارنسان البرييسان فويديسانيسان او خولاو ويديسانيسان ضرورو عاصمادو امدي او خير او رووب ميدن مقال او ينفعونكم بين انفعا او يضرونكم بين وح انفعا وحو ويديسانين او كاتكتاان ميدن ديبان قالو وهاي دهن بل waxaa sodan mahe waxaa asminna marim wa qirane waxaa asmin lahayn manna maqlaan nawa diban nawa am wakaas bal wajidna waan helay aaba ana aaba yal kan khilaal kan oo qareef caloon ayaga sameen kala koogor iyo koogudambe dhariil koor uha ay diije markaa waxaan wax u sameeyaan aabahan aan ka soo gaarnay waka dinto iyo adillad iyo xajadood ummad walbo ilaahay rasuuluhu saaday diije aabahan aan ka فاليوه الرمى ما كنتم وحا تعب تعبدونه هو عاود ايه انتم اذنك ايه وآباؤكم ابيالك الاقدمون ايه الرئيه ابيالك انه الرئيه انكم اذنك واحد عدوه يسان بل لي انا عدوه ايه انا عدوه الله رب العالمين مهيه عالمك الرب يجيه مهيه وحا كوهل هو الذي عليه خلقني عوره وفهو يسويها الدين يا واللي دي عليه مويين هو يسويت عيوني انطيفي ويسقين عبيتاني فيها وحن عبو ويا ما مرت ما كان خلسات هو يسوي يشفيني عهدي واللي يوه وحسن حسسني يا الهي ورخص الهي كل وا لاغيها كساتا وغن كان واللي دي عليه مويين وحق قن وعادوي يومتني اديله ما كان دمانه يا الهي اديله سمي يي هنا دنا مره لاي سو عليه مويين اطمعو أن شجينيو ان يغفر اللي انو ايه داصر خضي ااتي جففك ايه يوم الدين مال انت فساط خب هبلي حكما ولك اسي يا رب رب ايو خب لي ايه بيه ايه ايه علم, علم, علم, علم ايه علم, علم, علم ده ايا ووكرا قلتها خلطك ايه حق ايه باطل كون حراش حرام وضع جنره وضع ناره إلهو العلمي إيهي منه وقال حقنا بالصالحين إلهو يقول صالح أنت إلهو يقدم بجيه يهل الشيء هو واجعله إلهو يستمع لثانا صدقا أمانوي في الآخرين إلهو دادك الضمب إلهو دادك له kulay qaanayba roo roo sifaan inta qaanay ayaa waxay dhan markuu tagay aanu khayr buu hawo yasuulku fi wajdada jannada waxa ay mu'tadaa waxa ka daymo mu'min tu ka amanaan waxa weey wa waahay واجعلني إله غدك من ورصة جنة النعيم جنة النعيم جنة الله قوة دحل إله وغده يا جرود واغفر لأذي أباه إله الله إنه أباه كان وطنقذ من أباه لنا قوة بذيوه إله أباه وابذي فيني إله الله ولا تخزيني إله يدلين وهي هو وهي خلاحذين يوم يبعثونه معنى تبتل الصور صعر فرخنار لك اللي نعرض بالله وفلاحذوه وفلاحذوه وفلاحذوه إله يقوه هلوغي إيه هاي قددك ما انك تذكر السواء صاري والنار تلقين يوم مارد الهو هاي فزي هاي ورد لا ينفع القوة سانية سعين مارد مارد ولا بانونة هي عحور منه مارد انك ينروح وحوتنين مارد كسطولها هي عرور كسطولها الهو مارد انك هاي فالحالين وهي الجللين إلا من روح مهيين أكت الله الهي قلتك بقلب السليم وقلب النباط قريب تروح امبو واحترايو واحترايو قلب السليم كهو قلبك النباط قريبا وكان نباط قريبا شركك كفرك حسدك عداودك ذلك السلام نعيدك الهي سبحانه وتعالى دين السلام نعف حقا قلبك كان نباط قريبا كاكلة واحترى نباط قريبا قلب الصريم ووزرفة بوالك سبحانه وتعالى انت وعقول لبعث النبي الله إبراهيم ووزرفة بوالك السود دوي لي عمد الهيك ورمان على الجنة للمنتقين عددتك أدونك مركز جوجان تقينتا haddii nakiyaaddu ka jiro in ka dhowri jiray ee iska ilaalin jiray waxa xunoodan arada ilaahay iska yaarin jiray amarka ilaahay subhaanahu wa ta'aala in ay ka tagaan iska ilaalin jiray waxe herbii karraw in ay leeynaan iska yaarin jiray istawriyalki haya janada loo soo dhaway waburijil ku baajoway ku gara ما كنت رحلين تعبدين الكوية عايوي او واحد عايوي جسدين. من دوله او الهي انا هين هل ينصرون ما ايضين هاليا او نارتا الانكب عليها او ينتصرون ايابو ما يشعر ايابو ما يوحسو خبطاو ايابو نارتا مفضل انكبت باليا ايابو فاقوب كبو نارتا الاسدول فاساري ملح ملحب على اولا الطورة ملحب دول فرا فيها نارتا هذا هم ايابا ايابا والغاوون كو نرو كصل اللهم وبارك على او ما نهي صاحب كحون يسو ده تقول لهم يوه و ظالم يعد الظالم وره رو رو الله كاس غوي كاس يرنجو هنا و كل احرار عاسين كي صوتها يا غوي دوي هي هي نار ترى الشول صاري عليه محمد الله و توبر انساي صدل فور فور و وجود ابليس ابليس الى مديسيان ونرى لو توبر و وجوج لو توبر اجمعونا بمان قالوا خيدهم وهم يوا فيها ناس ده يقتسونا كدودي كوي لا بادي كوي وح بادي يوا ناتا كدوداي فالله اله وان كبارنا إن كنا وحنا لاقي ضلالين بادي مبيننا عبد اذ وقت قام باجي وين نسويكم اين كلامت دغنا ان لا سنيد في هذا العالم وقتي انكم ميدن كدغني ايدينكم عالن كربي او سن اله وا دعنا ايديننا دعنا او سن امرت اله سأعلمك الى مركن هيدين كي الهي انساننا وان باليوه وما اضلنا هو الا باليوه انا ما اضل الا المجرمون الدنبيل ايه فما اللنا نعم نوم اصدقنا المشافعين وحنا وشفة عمانت وحنا واحد الله هو الهي انه جير كي هلماين ولا صديق تاحيق هلماين حميمين او انجلنا حوه فرع ما انت انجلنا حيامالا وانو انحاريصاني يا صديق فيو اننا لنا اوهي احبطر الميت fayow anan lahaadan yelan ilaahay wuxuu waxa inoo garamay waradoonkan inta joogto fursad baa heysata islaali wuxuu qalbereeyo subra ilaahi subhanahu wa ta'ala xalay saaxiibka ka dhigan oo amaanta فانقونا ان نقن من المؤمنين ذكر الهي كتابه يا رسول فرميانكم الى ومن العري الى من عرس سبيل قالوا ان في ذلك الله راح كان روان لا يثم با قصص ايات وما كان اكر المؤمنات ذكر بدل قال ايات الهي مرمهيا وان ربك اللي هو العزيز الرحيم كذلك وي بي بيني قوم نوهم قال دي سيب المرسل سفي بيني نبي نو بيني مثل رسول بيني رسول دو بيني يا رسول اذ وقت جدت بين قال الله أخوهم ورلطوا فيه نوح على قطقون وليله كعف سر وليه ميدا كعف سر وعلى الى عقابك سر كعف سر ما هذا اله وعف سر ما هذا اله وقال له اني ان انا ولكم انكار رسول مبانيلا المبين رسولي مدى سر انه اله يصدرنا ويعضه فاتقوا الله اله كعف سر وعطيهون انه يصرع وياطيعه يبضي وما يسألكم انسوال ما هي عليه وحن نجارسين من أجل أجلين كسر ألم هاي إن أجلين أجلين ماهن إلا على رب إله من أجل كرروا عالم كثبي من أجل كرر الله وعطوهم والله أعلم